دونه الهه لا يقلقون شيئا وهم يخلقون ولا يهلكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياه ولا مشوره وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبا فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا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 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَاءَ انْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة إن يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 بَل كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا